ضالين امن عبس وتولى أ ن جاءه ا ل أ ع م ا ل وما يدريك لعله يزكى أ و يذكر فتنفعه الذكر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 ف إ ذ ا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وباليه لكل امرئ منهم يومئذ ش أ ن يغنيه وجوه يومئذ م س ف ر ة ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة و ج و ه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أ و ل ئ ك هم ا ل ك ف ر ة ا ل ف ج ر ة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 خلق من ماء د ا ف ق يخرج من بين الصلب والترائب إ ن ه على رجعه لقادر يوم تبلا السرائر فما له من قوه ولا ن ا ص والسماء ذات ل ر ج ك ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ف ن أمهلهم رويدا